واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطبع طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خف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 ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤمنوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 أكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 يقولون في بطولهم نارا وس يصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأفئد فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية ينصي بها أودا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 من بعد وصية يُصِنَ بِجَاءَ أُوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 إن الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهّن الموت أو يجعل الله لهن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 بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بهتانا وإثما مبينا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 ورِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فَلَا تُنَالَ حَالَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فإن كحُوه نبِإذن أهلهن وآتُه نأجوره نبِالمعروف مُحصَناتٍ غير مُسافحاتٍ ولا مُتَخذات أخذان فإذا أُحصِن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 تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأثير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 ونفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من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 وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِ جَاهِيٍّ يُرِيدَ إِصْلَاحَهِ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخرون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما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 وإن كنتم مَرْضًا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ لولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنسا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن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 تم في شيء فودوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزعمون أن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 وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَذْكُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا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 أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا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 فإن أصابتكم صيبة قال قد أنعم الله علي إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 بعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا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 اتُريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا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 إِلَّا إِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقَسَّمُّوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وما كان مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مؤمنا إلا فِيهَا ومن قتل مؤمنا وَلَعَنَهُ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن رَقَبَةٍ دَنك فإِن كَانَ مِنْ قَوْمِنَا دُونَ إِلَّا كَمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 تضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلتهم ولا يهددون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا.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 فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم والتأتئفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتأتئفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك واليأخذ حذرهم وأسلحتهم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 ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة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 ومن يكسب إكما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 وقائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 إلا ثو وإي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ظلاهم انهم ولا امرا انهم فليبدكن اذان الانعام ولا امرا انهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا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 من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِنَ الْتَّيْبِ رَاهِمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 دُونَهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُ النَّمَ كُتِبَ لَهُمْ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِهُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بحلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تحسنوا أزلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور رحيم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 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا فصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسر وَشُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَدَاءَ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا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 وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَفْتُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ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 دَفْعُ عَنِ الذَّالِينَ وَنَمْنَعُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 سوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوه kuansu in fa innallaha kana afuwam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 أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤمنون أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكتبا بر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 طرب ميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدو وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظ.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 ما له به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَظُلُّ مِنْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه وعنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 من الذكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده وأوحينا وإوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق يعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وصليمة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 إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَغْنَوْا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من رب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 وهو يرثها إن لم يكون لها ولد فإن كانت اثنتين فله مثل ثاني مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلف ذكر مثل حظ الأوثان يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیب